استو اعتدل استو اعتدل الله اكبر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 شك فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم ربنا اكشف عنا العذاب اننا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 يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول, ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول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 وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأشرب عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند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 فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه وكان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم من الايات ما فيه بلاء هُنَالِ اُولٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ فَأْتُوا بِآيٰتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ طُبِعَ عَلَيْهِمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْرِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كانوا مجرمين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 يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًا عَنْ مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومُ طَعَامُ الأثيم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 انما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب انهم مرتقبون الله أكبر الله اكبر